هل صايا يا يا يا يا هل يا يا يا يا يا يا يا, يا يا يا يا يا هلم سايا يا عابي أهلي وعنسلي بهالم سايا يا عابي وحيد وما بقيت خواني ليه يا يا يا وحيد وما بقيت خواني يا عابي وحيد وما بقيت خواني خواني هو سيلايا يا يا دفي جبد معيني هو سيلايا يا بين حجاب اليمه يا يا انت هو عجبك يا هواي حامي يا يا يا اوعجبك علي يا يا شايفيه <تصفيق> من نبض فاضي تشفى يا يا يا نعان من البو عنك علي انشفع يا حسين بلا غسل وعلى الوطيه يا يا حسين بلا غسل وعلى يا يا يا الوطيه يا ولا نصار مشعل المطفى وانسا يا الله من حزن حكي وانسا من حزن حكي وانسا انشد على البطن عباس وانسا ال يا يا يا يا نهر وبعي يا علي